لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكهر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا أزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون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 قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحير الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون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 ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لآل الباب أَفَمَنْشَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَانُورٌ مِن رَبِّهِ فَوَيْلُ الْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَاءَكَ فِي ظَلَالِ الْمُبِينِ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني يتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى كرِّ الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد مربنا الناس في هذا القرآن من كل مثيل لعلهم يتذكرون. قرآن عربي غير ذي وجل لعلهم يتقون.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 وينجِلَهُ الَّذينَ اتقوا بِمَفازتِهِمْ لَا يمسَهُمُ السُوءُ وَلَا همْ يحزنونَ اللَّهُ خالقُ كُلِّ شئٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شئٍ وَكيلٌ لَهُمَا قَلِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذينَ كفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولَئكَ همُ الخاسرون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 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هو قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهدى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم ذمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِن حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا